أولئك يؤتون أجرا مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا, وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين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 يجباء إليه ثمرات كل شيء الرزق من لدنا رزق ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطيرة معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الورثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسول حتى يبعث في أمها رسول يتلوا عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا